الَّذِينَ وَلاَ تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَآكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ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 سنفرض لكم ايها الثقلان فبي آلاء ربكما تكذبان الله الله اكبر سمع الله لمن حمده ربنا السماوات والأرض فانخذوا لا تنخذون إلا بسلقان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواض من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء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 الله <سؤال> <تصفيق> <سؤال>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 فمَ قانَ رَبّ جَان فذأَعَ يّك ما تُكّ ذَوتَ أَفْن ل فِأَعَ يّك ماَا تكًّا فيهمَا عينان تجران فَبأَّ آ يّك ماَا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 لِلإِنْسَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَمِنْ دُونِنَا مَا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدَّهَانِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا فيهما عينان للضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرم م بصاتُم في الخام فَذأَ آ يّك ما تُكَلا لم يطمس يوسُ قطهُم وَلاج كِ انَ عَلَى رَفْرَفِ الخُضْرِ وَعَلَى قَرِيضٍ حِسَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الجَلَالِ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 কত সুন্দরভাবে ভাবে পবিত্র কোরআন অগণিত জীবনকে আলোকিত করেছে পুনঃ সম্প্রচার সকাল নটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় কোরআন একটা চূড়ান্ত বার্তা মহাবিশ্বের মহাবিশ্বয় আলা কোরআন কে রাখবেনি কোরআন শুধুমাত্র মোমিনদের সম্পদ নয় কোরআন হচ্ছে বিশ্ব মানবতার মহান সম্পদ দেখুন शाई अब्दुर रहमान मदानी आसन कुरान दिए जीवन गड़ी परवर्ती अनुष्ठान पिसा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 إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاببة خافضة الرافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجدال بسا فكانت هباء مبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة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 يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وَالْدَّارُ مُخَلَّدُونَ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ لَّا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْسَفُونَ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لقوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وضلع منضود وظل ماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا مملوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكاراً عرباً أتراباً لأصحاب ثلثة من الأولين وثلثة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد وكانوا ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا شغب الهين هذا نزلهم يوم الدين الله سمع الله لمن حمده ربنا আসসালামু আলাইকুম ওয়া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 نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسلوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزارعون لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ تُؤْمِنُونَ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نحن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 نحن جعلناها تذكره ومتاعا للمحقين فسبح باسم ربك العظيم الله أكبر الله اكبر سمع الله لمن حمده ربنا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 وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقون وأنتم حينئذ تنفرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مديمين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 اللهم آمين فسبح باسم ربك العظيم الله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 धारण उदाहरण प्रति बुधवार प्रत दस टेब सम्प्रचार सकाल साढ़े आठ टाइम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 प्रति शुक्रवार बुधवार रत नट पुनः सम्प्रचार सकाल साढ़े सतटा बांगलेश